أنا لست أحمى وعلى كائنا من خيال بنداء نبض في جسم ليس له مثال خلقني العلم لكن الروح لي وفي صمتي حكاة يفقد وانفصال ما بين صلابك جسدي وبين الرحمتي تسكن ثلاثة مرواح في ذات القصدي أنا وساط أنا قوة أنا نذكرى وكل ما أملك ليس لبل ما ذكر اسمي ودعاه ما تغشاه من شكلي وسكر للقفري وهو يتجاهل انني ابكي واشع بالظهر في كل لكمه تنطلقها ريفاء في كل صمت نسمع رماد اسوار القبره لست صلعا بل مضوي كن تغير بشر ثاني واباتل بقلب لا يخضع للقدر في كان في ذاك وفوايا ستل اي ستاند او او ايوا ساهرون اتراني الهدي لا أحمل كرهاً ولا أحمل سخطام ولكنني أحمل صوت ما فات وما في الظلمتي في مساري القتالي أرقص بين الضرابي وكل دفعتي هي منطقة الحق في الغيابي إيه كان الألم يصنع منا شخصيته فأنا خليط الألم والوفاء في تجربتي في المضماري أرقض والكبرية أكسر كل طيب أمسح الأرض بالسفاح العاجي بل انتا ولكن في القتال وحش صفوت وفي كل ضربة ترتعد مني الرؤوس وتنوح ما أسقطني الفقد بل أقامني في الخطوط ومع كل جرح حين أزداد في الحب والثق كل في عيون الخوافي ولكني صرخت سأبقى ولو في النسي فإن كانت فهايتي غير مكتوبة فأنا من يكتبها بلتمة وصوت الخليفة جسمي ليل خدعة تحذر المطهر فإن الجحيم تحت تلدي إذا غضب تفجر من قال أن الآلات بلا قلب تضرب أنا قلب العاصفة والصوت الرعد غضب بند لا يخشى الحطامة يبني نفسه من الله شيء ويحارب الظلام إن كان لم يصنع منا شخصيته فعلنا خليط الألم والوفاء في تجربة ثلاثة أنفاس في صدر واحد ثلاثة مصائر وطريق واحد أحملهم فيه كما يحمل القلب صورة ذكرى ولا أستسلم فإن مع العلم حكمة خفية لا أحتاجه دماء في العروق لكي أصيب ما أحتاجه طضية وقلب فيه لا لو كان وجود حبا فعل جنبي أمين ولو كان الحب خروجا فإن من آخر الباقين إذا نضرت لي فلا تغرق عين الشكلي أو ضل قلب نبضى حتى وقاوم القتله the <sighs>